الحمد لله رب العالمين السلام والسلام نبيه بعده على ملة نبيه بعضه على سادعين الأهل الثاني إلى يوم الدين أنباه لا زل معه كتابي فوائد معرفة في البدا لدكتور محمد ابن حسين الجباني وانتهينا من المدخل الأول واليوم إن شاء الله نشرع في المدخل الثاني الشيخ بدأ المدخل الأول بذكر بعض الأصول الأصول التي على أساسها فيكون المدخل ثاني وأثالث فذكر ثماني مسائل في المدخل الأول معنى البدع بن لغة معنى البدع في الشرع موازنة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي العلاقة بين الابتباع والإحداث العلاقة بين البدعة والثنة العلاقة, العلاقة بين البدعة والمعصية العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة وخصائص البدعة ثم بدأ المدخل الثاني بالأصول الجامعة للاتباع وهي ثلاثة أصول الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع الأصل الثاني الخروج على نظام الدين الأصل الثالث سد الزرائع المفضية إلى البدعة هذه الأصول الثلاثة هو أتى بها من خلال الحديث والأدلة، وتحت كل أصل منها سيذكر عدة قواعد. هذه القواعد هي المدخل الثالث والأخير في هذا الكتاب. يبقى سد الظرائع، أي نعم أو الظرائع المفروضة إلى البدعة. كلاهما صحيح. وهو ذكر العنوان بهذا طارة وبهذا طارة. فإشاد إن هو هذه الأصول الثلاثة سيبني عليها المدخل الثالث لكن المدخل الثاني زعل تعريف لهذه الأصول وأدلة كل أصل فإحنا يعني سنغير في ترتيب الكتاب هو المدخل الثاني عرف هذه الأصول الثلاثة وذكر دليل كل أصل ثم المدخل الثالث قال الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع وذكر تحته القواعد التي يجمعها هذا الأصل فاتحنا نذكر الأصل الأول ثم ندخل إلى المدخل الثالث نأخذ القواعد التي تندرج تحت هذا الأصل فإذا منتهينا من هذه القواعد عدنا إلى الأصل الثاني لنذكر دليله ونبين معناه ثم ندخل إلى المدخل الثالث نأخذ القواعد المندرجة تحت هذا الأصل ثم نعود إلى المدخل الثاني نذكر الأصل الثالث ودليله ونبين معناه ونبين معناه ثم ندخل إلى المدخل الثالث نأخذ القواعد وينتهى الكتاب وصل الكلام فيقول المدخل الثاني الأصول الجامعة لابتداء توطيئة لما كانت قواعد معرفة البدع تجمعها أصول ثلاثة اقتضى ذلك الإشارة إلى هذه الأصول قبل الشروع في بيان القواعد فأقول ومن الله استمد الإعانة والتوفيق قد علم مما تقدم في حد البدعة أن المعنى الكلي للإتداع هو الإحداث في الدين ولفظ الدين يشمل جانبين الجانب الأول التقرب إلى الله بما شرعه سبحانه من الدين يبقى كلمة الدين هذه تشمل جانبين الأول أن تتقرب إلى الله عز وجل بما شرعه رب العالمين والجانب الثاني أن تنقاد وأن تخضع لهذا الدين فإذا تقربت إلى الله بما لم يشرعه المولى عز وجل كنت مبتبعا وإذا لم تنقاد لهذا الدين ولم تخضع لهذا الدين كنت مبتبعا يبقى هذا أول أصلين هو عكس الجانب الأول يبقى التقرب إلى الله بما لم يشرع وعكسه الجانب الثاني اللي هو الأصل الثاني الخروج على نظام الدين لأن الدخول تحت نظام الدين يكون بالخضوع له وبالانقياد له واضح الكلام هذا ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا إذ المراد بأمره هنا دينه وشرعه وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد والمراد بالدين دين الإسلام وهو حكم الله وشرعه والانقياد لشريعته بالطاعة قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام يقال بنتهم فدانوا أي قهرتهم فأطاعوا ومن هنا يعلم أن الإحداث في الدين يحصل بواحد من أصلين الأصل الأول التقرب إلى الله بما لن يشرع ذلك أن القاعدة المضطردة في هذا الدين أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بفعل ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من العبادة فمن تعبد الله بشيء لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ابتدعه والأصل الثاني الخروج على نظام الدين ذلك أن القاعدة المطلوبة في هذا الدين هي وجوب الرجوع إلى هذه الشريعة والانقياد إلى أحكامها بالخضوع والطاعة فمن أعطى غير شريعة, شريعة الإسلام فمن أعطى غير شريعة الإسلام حق الانقياد والطاعة فقد اتبع طبعا ده كلام مجمل عن القواعد وإلا سيبين هذا المجمل فهذان أصلان جامعان للابتداع. ويلحق بهذين الأصلين أصل ثالث وهو يبقى الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع الأصل الثاني الخروج على نظام الدين فكل شيء أدى بما أله إلى هذين الأصلين عد من البدع. فكل شيء أدى بما أله إلى هذين الأصلين كان بدعة. وسأأتي معنا في بيان الأصل الثالث ما هي الأدلة التي تدل على سد الذريعة؟ معايا الأدلة من القرآن والسنة. قال الزرائع المفضية إلى البدعة ذلك أن الإحداث في الدين كما يقع ابتداء فقد يقع مآلا وذلك بفعل أمر لا إحداث فيه البكة لا من جهة التقرب إلى الله بما لم يشرع ولا من جهة الخروج على نظام الدين لكن الإحداث في الدين وقع بفعل هذا الأمر في ثاني الحال لكونه يفضي في المآل إلى الإحداث فأعطيت الزرائع المؤدية إلى البدعة حكم البدعة يبقى إنسان الأضحية الأضحية على قول جمهورها العلم هي من السنة فإن كان المواظبة على هذه الأضحية سيؤدي إلى اختلاط الأمر عند الناس باعتقادهم أن السنة من واجبات هذا الدين فحينئذ يسد هذا الباب وتترك الأبحية مثلا من قبل من يعني يقتدى بهم من قبل الناس حتى لا يؤدي أو لا تكون هذه المواظبة سبب في اختلاط هذا الأمر عند الناس ولذلك كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفركان الأبحية مخافة أن يظن أنهما من, من الواجبات قراءة صورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر في يوم في صلاة الفجر في يوم الجمعة أو في فجر الجمعة إن كان هذا الأمر المواضع عليه ستؤدي إلى أن يعتقد أن القراءة بهاتين الصورتين من الواجبات لا يبقى نسد هذا الباب بأن إحنا مثلا نصلي أسبوع واسبوع لا بهذه الصور. يبقى في أمور في الأول لما يعملها هي مما شرعه رب العالمين لكن بما بمآلها وبالموافبة عليها تكون بابا لدخول البدع على المسلمين وضحت الصورة وسيأتي لها زيادة ديان في موضعها إن شاء الله قال وقد أشار إلى هذا الأصل رواية من عمل عملا التي تدل على أن الابتداع قد يحصل ممن قام بالإحداث وابتدأه وقد يحصل ممن كان تابعا فيه غيره من غير إحداث منه ولا قصد من الممكن أن يظن إنسان إذا قرأ حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب يقول أنا هذه البدعة التي يعني يقال إنها بدعة أنا لست الرجل الأول الذي قمت بفعله بل قد سبقني إليه خلق كثير ولست أنا الذي أحدثت هذه البدعة فينصب الذم على من من أحدث الذي قام به بالإحداث فأتت الرواية الثانية لتنفي هذا المعنى من عمل عمل ليس عليه أمرنا سواء لا كان هو المحدث له أو ليس بمحدث له لكنه تابع فيه واضح؟ لذلك الإمام النووي رحمه الله عليه في شرح مسلم يقول لما ذكر حديث من أحدث في أمرنا هذا ثم أسبعه ب وفي الرواية الثانية حديث من عمل عملا قال وفي الرواية الثانية زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت شيئا يقول أنا ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية اللي هي من عمل عمله التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحداثها الفاعل أو تبق بإحداثها قال فهذه ثلاثة أصول جامعة الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع الثاني الخروج على نظام الدين الثالث الزرائع المفضية إلى البدعة وإليك فيما يأتي مزيد بيان لهذه الأصول الثلاثة كما أقول يعني من طبيعتي التأليف والكتاب وكذا أن يذكر المسألة على سبيل الإجمال ثم يأخذ في بيان هذه المسائل مسألة المسألة فيقول الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع معنى هذا الأصل أن كل من تعبد الله بشيء لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقد جاء ببدعة ضلالة أو لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقد جاء ببضعة ضلالة إذ لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه من طاعاته ولا يعبد سبحانه إلا بما أذن به من عبادات ذلك أن الأصل في العبادات المنع الأصل في العبادات المنع والأصل في العبادات التوقيف إذ هي مبنية على التوقيف قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وبهذا يعلم أن كل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة السؤال أو يعني دواجب منزلي ائتي بخمسة أدلة تدل على هذه القاعدة الأصل في العبادات التوقيف يأتي بخمسة أدلة تدل على هذه القاعدة الأصل في العبادات التوقيف قال الشاطبي رحمه الله ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع شو الأن الشاطبي يقول إيه ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وهو ليس بمشروع هو المبتدع أصلا في خلديه أن هذا الأمر من الدين صح لكن في الحقيقة هو ليس من إذ لو كان من الدين ما كان ليكون بدعة قال والتقرب إلى الله بما شرع أصل عظيم من أصول هذا الدين بل إنه مكتبى توحيد الله والإيمان به وهو توحيد الاتباع وهو أحد شرطي العمل الصالح إذ لا بد لقبول العمل من شرطين: الإخلاص والمتابعة. والمقصود أن الابتداع يقع يقع من جهة هذا الأصل في كل ما يمكن أن يتقرب به إلى الله. فيشمل التقرب إلى الله بنوعين من العبادات. يقوله والمقصود أن الاتباع يقع من جهة هذا الأصل. في كل ما يمكن أن يتقرب به إلى الله فيشمل التقرب إلى الله بنوعين ما هما الأول التقرب إلى الله بالعادات أو بالمعاصي وهذه هي العبادات المخترعة من جهة أصلها ووصفها لما نرتقي إلى المرحلة الثانية في دراسة أصول البدع مثلا أو لعله يأتي في طيات الكتاب العلماء يقسمون البدعة الى بدعة حقيقية او اصلية ومعنى صحيحان وبدعة اضافية البدعة الاصلية او الحقيقية هي الامر المخترع من اصله ووصفه يعني مثلا لما يأتي الان ويتقرب الى الله عز وجل لبس الصوف يبقى هذا التقرب بدعة من جهة الأصل أنه تقرب إلى الله من ناحية لبس هذا الأمر ثم الوصف بتاعه هو الصوف ما قالش مثلا منه القفل أو أنه يكون يعني يتعبد لله عز وجل بالوقوف ويظل واقف أو يتعبد إلى الله بالصمت ويظل صامت يبقى دي بدعة إيه يسموها يعني يسميها العلماء بالبدعة الحقيقية يعني هذا الأمر أصله غير مشروع والصفة التي أدفيت عليه غير مشروع بخلص مثلا ما يأتي ويقوم ليلة النصف من شعبان طيب القيام الليل هذا مشروع أصله مشروع لكن الصفة بقى اللي أنت دخلتها عليه اللي هي التوقيت ده بالنصف من شعبان ده أمر إيه؟ ليس عليه دليل مخترع فيقوم بدعة إيه إضافية من جهة أن أصلها مشروع وأن الوصف الذي أضفي عليها غير إيه؟ مشروع واضح الكلام قال أولهما التقرب إلى الله بالعادات أو بالمعاصي وهذه هي العبادات المخترعة من جهة أصلها ووصفها وهذا النوع من الإحداث لا يكون بدعة إلا مع قصد القربة يعني لابد فيه من قصد القربة حتى أقول إيه هو من البدع وإلى لو كان إنسانا يلبس صوفا طيب ما يلبس إنت يكون بدع لما يعتقد أن هذا فيه قرب لله عز وجل وثانيهما التقرب إلى الله بالعبادات الثابتة من جهة أصلها المخترعة من جهة وصفها يبقى قال التقرب إلى الله بالإيه بالعبادات الثابتة الصلاة ثابتة أم لا ثابتة بالقرآن و. بي أثنّ، فلما يأتي مثلا ويصلي صلاته الرغائب، ويستند إلى حديث المكذوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبلن هو تقرب إلى الله بعبادة أصله إيه؟ أصلها موجود عندنا في الشارع، لكن بقى الصفة اللي أنت أتيت بها هذه اللي هي إيه؟ غير موجودة. قال وهذا النوع حتى يكون بدعة لا يستقر إلى قصد القربة. يعني ما حد يقول ايه طب هو هل انت قصدت بالقرب ام لا لا يتصور اصلاة في هذه العبادات الا ان فاعلها يقصد الايه القربة واضح؟ عشان كده اشترطنا قصد القربة في الاول دون الايه دون ثان وهذا النوع حتى يكون بدعة لا يفتقر الى قصد القربة بل يقع بدعة على كل حال إذ لا يتصور في أمور العبادات غير قصد القربة وأما افتراض عدم قصد القربة في العبادات فهو افتراض تخيلي لا يمكن وقوعه ليه؟ لأن أصالات المعنى البدعة هي الايه؟ التقرب إلى الله عز جل معايا سمي شيئين هو أصلا لن يوقع هذا الفعل إلا ب أن يقارن بالإِ بالقربة. قالوا بذلك يعلم أن الأحداث في العبادات المحبة بدعة. على كل حال، سواء قصد المحدث بعبادته القربة أم لم أو أو لم يقصدها. والابتداع الحاصل من جهة الأصل في كلا النوعين يتأتى من العباد والنسات والمنتسبين إلى الـ. واضح الكلام كده؟ إن هو ذكر التقرب إلى الله عز وجل على قسمين القسم الأول لابد فيه من وجود قصد القربة الشرط أو القسم الثاني لا يشترط فيه أن يكون قاصدا للقربة لأنه لن يوقع هذا الأمر إلا مع قصد إيه القربة ثم دليل الأصل العبادات أصلها إيه التوقيف أنا لا أعلم أن هذا الأمر يحبه رب العالمين أو يقرأه رب العالمين إلا من جهة إيه الشرع إذ دخل للعقل في ترتيب الثواب والعقاب، فالامور التي ترتب عليها الثواب والعقاب لا تعرف إلا من قبل الشرع، لا تعرف إلا من قبل الكتاب والسنة. واضح؟ يعني يتقرب إلى الله عز وجل بالنظر إلى النساء. وإن في خلق السماوات والأرض الآيات اللي دوي قلبه. العادات كلبسكا للصوف، كلبسكا ل، أي كأكلك ل، الطعام يبقى يبين تأكل مثلا كذا وتقول أنا نوفي الإيه؟ لم ادرس الصوفك؟ شهنا ذكرنا وقتئذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من الجبيلية والعادات والتي فيها رائحة التشريع والتي فيها رائحة ال، الكلام العادي. طيب هذه كتلك؟ طيب هذا الأصل الأول بدليل ثم ننتقل إلى المدخل الثالث لنأخذ القواعد التي تندرج تحت هذا الأصل صفحة رقم 64 صفحة رقم 64 قبل الدخول في هذه القواعد الشيخ حفظ الله يذكر تنبيها يقول مما يلزم صفحة رقم 64 عندي مما يلزم التنبيه عليه في هذا المقام أن هناك تداخلا بين هذه القواعد وتلازما وتعاببا يعني ايه يعني هو يقول هذه القواعد التي سأذكرها الآن من الممكن أن قاعدة تدل على أخرى من الممكن أن قاعدة تدل على الأخرى طيب مثال قال فقاعدة التقرب إلى الله بما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات مثلا يدخل في طيها كثير من القواعد خليكم معا سبات والشيخ يعني يذكر تنبيها قبل الدخول في القواعد فهو يقول ان هذه القواعد متداخلة من الممكن ان يعني تستدل على بطلان هذا الفعل بطاعدة اخرى لم يذكر الشيخ تحت هذه تحت هذا المثال يعني مثلا لما يقول قاعدة التقرب إلى الله بما تركه رسول الله اللي فإننا ذكرناها كده السنة التركية زي هذا الشيء قام مكتباه وانتفت موانعه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذه القاعدة من الممكن أن تستند إليها في إبطال التقرب إلى الله دي المعاصر فتقول هذا الأمر كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقام مقتضاء وانتفت موانعه ومع ذلك لم يسعل النبي صلى الله عليه وسلم واضح فقاعدة التقرب إلى الله بما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات مثلا يدخل في طيها كثير من القواعد كقاعدة التقرب إلى الله بالمعاصي والتقرب إليه بالعادات على وجه لم يشرع والتشبه بالكافرية كما أن قاعدة صبعا كل هذه من الممكن أن تستند إلى إبطالها أو أن تستند في إبطالها إلى قاعدة إيه؟ التقرب إلى الله بما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات قال كما أن قاعدة العبادة المستندة إلى حديث الموضوع تلازمها في الغالب قاعدة العبادة المخالفة لقواعد الشريعة يعني تستند إلى هذه العبادات اللي هي المخترعة التي استندت إلى حديث موضوعة تستند إلى في طليها إلى قواعد مثل عبادة مخالفة لقواعد الشريعة إذ حتما ولا بد تجد هذه العبادات المخترعة هناك فروق عديدة بينها وبين العبادات المشروعة كما سأتي معنا مثلا في وصف صلاة الرغائب. لما نذكر كيفية أو صفة أو هيئة هذه الصلاة تجد فعلا برغم من أن الصلاة مشروعة أصل الصلاة مشروعة لكن كيفية هذه الصلاة, لكن كيفية هذه الصلاة غير مشروعة تجد فعلا هناك فرق ما بين المشروع وما بين غير المشروع بهذا الوصف تقول طب دي صلاة دي حتى صلاة المشروعة عندنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بينا الصلاة حتى ما ذكرش هذه الايه يعني التعنثات العديدة من ذكر الدعاء ده سبعين مرة ومعرفش يصلي على النبي مث مرة وتقول كل الله أحد حداشر مرة واضح فيقول في الغالب قاعدة العبادة المخالفة لقواعد الشريعة وتلازمها أيضا قاعدة طرق السلف للعبادة وعدم ورودها عنهم ومثل هذا يقال في الأمثلة والشواهد فعلم الكلام مثلا بضعة من جهة عدم وروده في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وهو بدعة أيضا من جهة اجتماله على الخصومه والجدال في أمور الدين وعلم الكلام هذا كان يقول العلم الشفائية رحمة الله عليه حكم في أهل الكلام أن يضار بهم في البراري والوديان وأن يضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا حكم من ترك أو هذا جزاؤه من ترك الدين وأقبل على علم الكلام اللي هو الفلسفة يعني قال وكذلك صلاة الرغائب وسأتي معنا الآن صفة هذه الصلاة هي بدعة من جهة استنادها إلى حديث موضوع ومن جهة عدم ورودها عن السلف الصالح واخد بالك يعني أنت الآن لما تقول صلاة الرغائب بدعة طيب ليه ممكن تستند في ابطالها إلى هذه أصلا كل من تقرب إلى الله بعبادة تستند إلى حديث مكذوب فهي بدعة و ممكن تستند في بضويها إلى أن السلف الصالح ما قاموا بفعل هذا الصفلات قط ومن جاء مخالفتها لقواعد الشريعة ومقاصدها والأمر في مثل هذا سهل وقريب إذا الغاية منه الضبط والتقريب يقول الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع ويسلك مثل الإجمال ثم التبيين يعني يذكر العشر القواعد التي ذكرها تحت هذا الأصل على سبيل الإجمال، ثم يبدأ يبين قاعدة قاعدة. التقرب إلى الله بما لم يشرع ويندرج تحت هذا الأصل عشر قواعد كليّة. بيان ذلك أن التقرب إلى الله لابد فيه من اتباع الشرع في مقبلين. أولهما في ثبوت أصل العباد، وثانيهما في صفته. يبدأ عشان حتى تكون متبعة. لابد في هذا من مقامين الأول أن تكون هذه العبادة أصلها ثابت وأن تكون صفة هذه العبادة التي تقوم بها أيضا إيه؟ ثابت أما ثبوت أصل العبادة فهو أن تستند العبادة إلى دليل شرعي صحيح ومخالفة هذا المقام تحصل بالآل يبقى أصل العبادة أن تكون هذه العبادة التي تفعلها تستند إلى إيه؟ دليل شرعي صحيح طيب لو لم تستند إلى دليل شرعي صحيح ينتج لنا أولا بأن تستند العبادة إلى حديث مكذوب يبقى هذه قاعدة أولانية أو هذه القاعدة الإيه؟ الأولى العبادة تستند إلى حديث مكذوب فتكون بضعة أو إلى قول من لا يحتج بقوله يبقى الصوفية مثلا وفي اختراعهم لهيئة الذكر البدعية هو هو هو هو هو أو الله الله الله الله طب لي أنتم تعملوا فدى فلان وهذا لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد القرون الثلاثة المصدلة معايا يبقى أو إلى قول من لا يحتج بقوله بالقاعدة الثانية أو بأن تكون العبادة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التركية يبقى التلفظ مثلا بيه النية الأذان لغير الصلوات دي القاعدة الثالثة هذه العبادة مخالفة لسنة النبي التركية النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بيه بي مع قيام مكتباه من وجود الصلاة وانتفاء موانعها من كونه يتكلم حد يقول ليه أصله هو ما كانش يتكلم عشان كده ما حد يستمعه لا يبقى هنا الموانع منتفية والمقتبئ موجود ومع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لغير الصلوات في صلاة العيد وصلاة الاستثقاء وفي كل الصلاة معدل مع المفروضات لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ليؤذن إيه لها هذه القعدة السالحة أو لعمل السلف يبقى الاحتفال مثلا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك أو لعمل الثلاث القاعدة الرابعة أو لطواعد الشريعة بالقاعدة الخامسة طبعا كل هذا إجمال فيبين الآن كل قاعدة على حدة لكن يقول لك كيف أتينا بهذه القواعد العشر فيقول لك بقى إيه لو خالفنا الأصل العبادة أن تستمج إلى دليل صحيح إذا نطلع منها كان خمس قواعد ثم يقول وأما صفة العبادة فهو أن تكون العبادة مشروعة من جهة أصلها ومن جهة وصفها واضح واضح يا شباب مفهوم يعنيه جهة الأصل ومن جهة الوصف مفهوم إيه اللي مش مفهوم من جهة الأصل العبادة دي أصلها موجود الصيام أصله موجود ولا لا الصلاة أصله موجود ألا لا موجود طب من جهة الصفة لما تأتي وتقوم الليل حد هيقول لك لا يبقى الشرع أتى بإصفلاء وقال لك يستحب لك أن تقوم الليل من المغرب إلى الفجر طيب لما أنت تيجي بقى وتروح أيل طيب يا أخوانا والله يعني إحنا إن شاء الله هنقوم ليلة النصف من شعبان. يبقى أنت كده ما هو إصفلاء أصلها إيه موجود لكن الصفة اللي أنت جبتها إيه التخصيص بقى ده ده مش موجود بمفهومه وومن تبعته دي عبادة أصلها مش موجود وهو صف كمان مش إيه مش موجود يبدي تكون إيه أشد إيه نعمل المغرب لا ليس منعشا من أشد. يعني المغرب إلى الفجر لكن الوتر لا يكون إلا بعد الفجر قال ومقالفة هذا المقام تحصل بالآتي بأن تكون العبادة غير مشروعة في أصلها وذلك هو التقرب إلى الله بفعل العداد كالتقرب إلى الله بالصمت الدائم وما أشبه ذلك أو فعل المعاصي كالتقرب إلى الله بسماع الملاهي ودي بتهدي عصابي ودي كذا فهتان قاعدتان كليتان واضح بيك أو بأن تكون العبادة مشروعة في أصلها ولكن يطرأ تغيير على صفتها إما بإطلاق العبادة المقيدة إما بيطلاق الإيه العبادة المقيادة يبقى إحنا قلنا الإيه العبادة مشروع من جهة الأصل لكن بقى في تغييرات على الصفه التغييرات دي بمختلف عبادة مقيادة لاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا العشرين ليه في أي وقت عزيز لاعتكاف يكون في أي وقت على مدار الإيه السنة لم نتمشى تاني معاك اللي اتكافل انا اصلا يكون في المساجد فواحد قال والله ده انا اعتجي في العز بس في بيتي وفي حجراتي بقى كمان عشان لا اتكلم مع حد ولا بتاع حتى انا فيه دروف في مية مختصة بهذه الحجر ده ايه اصلا عبادة دي مقيدة بالايه بالمساجد فانت اطلقتها قال او تقييد العبادة او مثلا تضحية مثلا في غير ايام ذي الحجة سأقوله والله ده انا اصبقها في اول يوم ده او يوم وثالث يوم هيا بيبقى بسنا الجزار بيخلو 400 جنيه في البقرة وكذا انا بقى هضحي ان شاء الله في ساد السيوم الجزارين مبقوش لقيه حد عاصل بيتحايلوا عليها 50 جنيه ساهمني فدا ايه؟ ايضا نلبيد علي ان العبادة دي مقيدة بوقت ايه؟ هيجي صلي الظهر والله احسنا ببقى تعبان وبتاعه وبعدين المدرس بقى خصوصي والكلام ده فمش فاضي مش يعني هطلع لسه اتوبى للظهر وبعد كده ادي حصه اتوبى ثاني عشان بعد العشاء أروح كده كلهما قويسة وأروح أيضا نصلي الظهر بكل هدوء وطمأنينة وخشوع وده كله بدعة لأن الصلاة دي مقيدة بوقت إيه؟ معين إن الصلاة كانت عنها كتابا موقوتا أو تقييد العبادة المطلقة الصيام هذا مشروع في كل الإيه؟ الأيام إلا الأيام التي لها عنها رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم محدش يقول أنا هصوم يوم العيد يوم الأضحى حرام النبي فسمناها عن صوم يومي العيدين مع زي أو عن صيام يومي العيد اللي هو عيد الفطر وعيد الأضحى فييجي هو يقول بالنسبة بقية الأيام مشروع فيها الصيام معدى أيام التشريق ووقت رمضان ده صريضة فيشهدنا ويجي وليه خلاص نعم ليس بحرام فلكنه مكروه الإفراده إفراده مكروه فيقول او تقييد العبادة المطلقة فيدي خاصة في الصيام في ايام معينة لم يرد على هذا التخصيص دليل يبا هو كده قيد عبادة مطلقة ويجمع ذلك باب الغلو طبعا الغلو هذا اصل كل بداعة تجد فيها بعض الغلو او ان تجد الغلو واضحا كوضوح الشمس في الرابعة المار كغلو العلويين في من؟ فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكغلو الخوارج في من؟ فعلي بن أبي طالب أيضا ثم كفر علي من رضي الله عنه فيقول ويجمع ذلك باب الغلو فهذه ثلاث قواعد كلية فتحصل مما سبق خمس قواعد وإليك فيما يأتي بيان هذه القواعد قال القاعدة الأولى كل عبادة, كل عبادة تستند إلى حديث متجوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة ويسيخ يذكر الأنفلة أولا ثم يوضح القاعدة ومن الأنفلة على ذلك ده حد يشجل إيه طب هو فين دليل القاعدة دي دليل القاعدة دليل أصلها معي حدش يقول كل عبادة تستند إلى حديث من على رسول الله صفا بدعة طب إدري أنها بدعة هنقول له أنت لم تتقرب الله بما لم يشرع عزائي وآل عبادات توقفيه وصله إزاي عشان كده وذكر الأصل وذكر إيه دليله قالوا من الأمثلة على ذلك الأحاديث الموضوعة في فضل صور القرآن صورة صورة ومن حجج من وضعها يعني يقول إيه نما وضعوها لأوراق الناس فهذه الأحاديث أي ما ينفعش الواحد إيه يتعبد لله عز وجل بها ويعني الأحاديث عديدة أنا جماعت الإيه مشان اللي جمحتي يعني أتيت بتجميع بعض أهل العلم للصور وحديثها من أراد إن إيه يأخذها يا مثلا زي حديث من دخل المقابر فقرأ صورة ياسين خفف عنهم يومئذ أي العذاب. وكان له بعدد من فيها حسنات ده الأمم ممتاز. الآن يدور على أكبر مقبرة ويروح فيها أموات يعني معايا فده حديث موضوع كذلك من الأحديث الموضوع من قرى سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك ده الأحديث لا ينقف عنها يعني إلى غير ذلك من الأحديث الموضوعة وهي كثيرة طب عندي سؤال أسأل طيب الآن نحن نقول الحديث إيه الموضوع طب هدأ أن الحديث ضعيف يكون صاحبه مبتدعا يعني إنسان يتعبد لعزة جل بحديث هو ضعيف فهل يكون هذا الفعل بدعة أم لا لو كان يعرف ما ضعيف يبقى إيه بدعة أي نعم هنأخطه بالأراء ما رأيه الأحلام الشغيرة أيوة الان هو تعبد لعز جل بهذا الحديث فانت بقى تقول له ايه بدعة حضرت اصول فقه معاد جديدة حضرت حضرتك القعده أنا ذكرتها في الاحاديث الضعيفه واضح امم في ممكن يعني بس مثلا في ثاني دي بتتعلق بالمسائل العقائديه مفيش حديث ضعيف نعم نعم مثلا احاديث مش حديث فين في العقائد لا يكون يكون في الفروع يعني ما هو العقيده يعني. طب ليه ما نعملش بكده في العقائد اللي اشكاليه اللي انت تقول نعمل كده في الفروة وما نعملش كده في العقائد ما دليل التفريق ما قال قدرت قد أفتح ويقل <تصفيق> اللي عندما كانت العبادة هزول الله هزول الله جديد من العام وإلا الله أنه وعيد من العديلة الخاصة هذا الحديث بالحديث يعني الذي يرغب فيه العام جديد يعني مثلا تلبك يعني, يعني مثلا من صلى يعني مثلا ثلاثة الصلاة هناك كبير العام سليم وأخير من الصلاة هناك كبير مخالص في فضل ثلاثة القياس فإن كان هناك حديث مثلا بمعنى أنه من صلى الليل الله كتب له بيت في الجنة, في في الجنة في قصر او قصر الجنة او او بعد بعض بعض منها باقي في حين يوم ما بين النار والثاندس او غيري ما بين مصر ومغربي ففعلا هذا الاسهام فلا يعد لذا لان هذا الاسهام لا يوجد من الادله العامه والادله الخاصه مم. اما بعض الاسهام بيكون لها دليل عامة فقط مم. وليس لها ادله خاصة فهذا ادفع له او عمل بالحديث ضعيف فهذا يعد ايه مفترع. لذلك لاني معظم البدع يعني لها وزن وشرح من من دياك العام يعني يعني زي مثلاً أن أن يحدد القصص ثلاثة رغاي ديما يتصلح هناك دليل عام على مشروعيات ولكن أنا إذا حددت هذا اليوم فهذا المعدل مستجع لأن هناك لا يوجد موضوع إلا دليل عام ولكن الأفعال ما يوجد لها دليل عام ولا يلي خلاص كانذي واحد مستج عن أي <تصفيق> <تصفيق> إيه على إطلالته كمان يلبس مثلا القصو فليش هو نفس في العام؟ مش هوا؟ هاي عبد العزيز هاي ما شاء الله التقي لهذا الرأي إيه نعم صحيح بنت تأخذ إيه جزئية من الكلام وتقول لو هو بس ما عندوش دليل على هذا الفعل اللي هذا الحديث سيكون بضع بدون بقى ايه الدليل عام ويخص حاجة مش عايزين نخش في موضوع الفعضة لي مم. طيب ماشي. يبقى لو هو حديث موضوع يكون ايه بضع طيب لو هو حديث ضعيف وهو يراه ضعيفا وإلا لو كان لا يراه ضعيفا ويعمل به فلا يكون حين ايذن ايه مبتدعة طبعا لا يراه ايه ضعيفا يعملوا بتحسين بعض اهل العلم له او بتصحيح بعض اهل العلم له مش يعمل بهم ايه من جهة هوا وكذا لا يعني مثلا عنده بعض اهل العلم حسنو او صححو حين ايه لما انا يعني اعرض عليه المسألة ماولوش ايه لا هو كده بتتعمل بيدعم لا خلاص هو يرى ان الحديث ايه صحيح او حسن فهذا ايه يسعه ويجزئه كأنك أنت ترى الحديث الضعيف خلاص هذا يلزمك أنت ألا تعمل إيه به واضح وجزئة فضائل الأعمال مش فضائل الأعمال ده فضائل الأعمال خلاص يبقى أنا عندي أصل أبدا إيه مشروع وصفته مشروع تهيبني إزاي يعني إن, أن أنا مثلا عندي سنة الظهر هي موجود مع إزاي وصفته موجود أن يصلي أربع أو أن يصلي إيه سنتين أو سنتين يعني فان هو جه ورح نصلى صنة الظهر في حديث يعني ليس بضعيف الضعف الشديد ولا يوجد أحد في رواهته كذاب وأن يكون مندرجا تحت أصل معمول به فيجي مثلا حديث ذو ايه من صلى صنة الظهر كتب له سبعون حسن خلاص ماشي يبقى كده ايه هو كده لم يستند في هذه العبادة الى حديث الايه الضعيف ده العبادة دي ايه أصلها موجود وصفتها ايه موجودة يعني صنة الظهر ثابتة بالأحاديث الايه الصحيح نعم يبه هو هنا أصلا ايه لم يستند الدنيا في العبادة واضح كده ولحنا وضحناه بقى وصل فوق عشان بس ايه منصعش المسألة يبقى بالصورة دي لو قلت هذا يوز من العلم الحنوز من <تصفيق> أنا قلت هو استند إلى العبادة التي يفعله بحديث ضعيف أو إلى حديث ضعيف فيكون حينئذ أبدأ إيه يكون حينئذ مبتدع لأنه كده يعمل بما لا دليل عليه في نظري قال ومن الأنسلة على ذلك الأحاديث الموضوعة في صدر الصور في فضل سور القرآن الكريم صورة سورة وهذا يعني ابتلي به بعض المفسرين كاز مخشري وهو عالم من علماء اللغة إلا أنه في تفسيره المسمى بالكشاف ملأ كتابه بالحديث الموضوع هذه فالإنسان يكون على حذر إن كان يقرأ في مثل هذه الكتب قال ومن ذلك أيضا الحديث الموضوع في صلب لصلاة الرغائب صلاة الرغائب, الرغائب هذه احديثت صلاة رغائب ببيت المقدس بعد ثمانين واربعمائة سنة للهجرة يعني في نهاية القرن الكام الرابع حلو. صح ولا نعم فانت. طب اخر كلام في نهاية القرن الخامس بسه القرن الخامس مجاش <تصفيق> أخر كلام؟ طيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة اثنتين عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بفادحة الكتاب مرة وإن أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات وما تعلم صلاة تستند إلى حديث صحيح يعني أوجب أن تقرأ بعد الفاتحة بصورة إيه يعني معينة. فيقول ثلاث مرات وكله الله أحد إثنائي عشرة مرة. يبقى هو يكون كده منتبه جدا للعد. ما يزودش ولا نقص. مش منتبه للإيه للآيات. فإذا فرغ من صلاته صلى علي سبعين مرة. لما انتهى من الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سبعين مرة يقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد ويقول في سجوده سبعين مرة سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولى ثم يسأل حاجته في سجوده فإنها تقضى طب احنا يعني خلاصاً نسألها حديث صحيح مسلم عليه وسلم ما من عبد يزم ثم يقوم فيصلي ركعتين فيستغفر الله إلا تاب الله عليه ثم نسأل نحن نتعب كل سعب قال ولا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر الله له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الأشجار ويشفع يوم القيامة في سبع مئة من أهل بيته ممن استوجب النار يعني ده الحديث هو حديث الموضوع باتفاق أهل العلم الإمام الغزالي رحمه الله عليه خالف المحققين وأثبت هذه الصلاة في كتاب الإحياء المجلد الثاني صفحة رقص 74 وسبعين بعد المئة فالحافظ العراقي رحمه الله يقول وهو يخرج هذا الحديث حديث صلاة الغائب موضوع الشيخ الأباني بس ده يعني حدش يقول لي أنت ده الشيخ الأباني وغيره يعني قالوا أن هذا الحديث ايه موضوع والحافظ ابن حجر رحمه الله قال أيضا منها حديث صلاة الرغائب والإيوم النووي رحمه الله عليه في المجموع المجلد الرابع صفحة رقم 61 قال صلاة الرغائب وهي ثنت عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب يبقى يوم الخميس بالليل يعني الليلة تبدأ قبل اليوم وصلاة ليلة نصف شعبان مئة ركعة هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان قبيحتان ولا يغطر بذكرهما في كتاب قوت القلوب ويحيى علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاب رحمه الله كذلك ذكر هذا هذه الصلاة ووصفها بأنها بدعة ابن الحاج الملكي في كتابه المدخل المجلد الأول صفحة رقم أربعة وتسعة وعشرين بعد وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى المجلد الثاني صفحة رقم تسعة وثلاثين بعد المئتين وكذلك سيد شيخ الإسلام نسами أيضا أجاب بهذا في الفتاوى الكبرى المجلد الثاني صفحة رقم 62 بعد المائتين وكذلك ابن الجوزي رحمة الله على علماء المسلمين فالشاهد ان هذه الصلاة الآن من يفعلها يكون مبتدعا لان الحديث الذي يستند الي في هذه الصلاة حديث موضوع من جهة السنة دي كما قال بعض أهل العلم في صلاة التسبيح مثلا من الأدلة التي استندوا لها في وصف الحديث بالضعف فوق السند أن هذه الصلاة لا يعلم لها مثيل لا يعلم لها مثيل في الصلاة المشروعة فكلمة محمد يقول يعني إيه لا استريحوا للحديث وابن خزينة وغيرهما وغيروها من أهل العلم يعني لكن الأصل عندنا السند ثم المثن بقى لا شك ان انت لما تنظر لتحقق مثنى هذا الحديث تجد ان فعلا مثنى ايه يوصف بالغراض الشديدة تجاه ما هو مشروعا في الايه في الشريعة قالت اللي لزيادة الضعف ايه نعم وننظر المثن لعل هذا المثن معناه صح في احاديثة اخر فيقول الحديث هذا ضعيف لكن معناه موجود في احاديث الصحاح الا وهي كيت وكيت وكيت طيب ما الفرق بين المثال الاول والمثال الثاني ايوه احمد تجايبها لبس لبس الافرنج اين القميص؟ كان الله في عونك يا اخي والله صدى حضرتك اي نعم قلني ما ليتم وضعين هل مساعد ممساعد أحمد؟ الحديث الموضوع في صد صور القرآن الكريم والحديث الموضوع في صد صلاة رغائج أحسن صلاة يعني أحسن يعني يعني هي أحسن في الصلاة مش موضوع لما صور القرآن الموضوع تكراها في المرس يعني بمسرحها أحسن ايوه احنا يا محمد يا راح خرج من الصبح في الشارع على ايه وانا حسين بقى الامتحان بعد فطر العشاء على طول جاي متأخرين انا خلي الامتحان بعد الدرس انا مدرس اصلا يعني حاجات دي ما تخش عليا اتفضل حضرتك اتفضل لكن الصاله مش وارد فيها سواق <تصفيق> ان الاولية مش... مش في عمر ومش في يعني الاولية مش في الثلاثة باري عمر فاضل بصورة مصرر نزبزع نزبزع ايه يعني شنو تتكلم على فاضل ان انا الثاني تتكلم فصورة بصورة طبع. ايوه شو انا قلتلك قبل شو حمد ازاي شو كل شي ايو عبدالعظيم ايوه عبد نعم واصل كراءة القرآن مش موجودة طيب مم. لو قلت بالعكس كان اولى صلا زي ما احمد قال احنا الان كراءة القرآن هي اصلاتا ايه موجودة معايا يبقى اعتقاد بقى ان الصورة دي لها فضيلة وكذا وكذا ده اللي مش ايه ده اللي مش صحيح فساطة الرغاية ده لا الاصل التاحها لا هي موجودة لا اصلها ايه اصلها مش موجود اصلا في الايه في الشريعة يبقى محدش ينفع نوع ايه يعمله لكن قرأة القرآن ده انت اصلا ايه تعملها الناس ثابتة بايه بفضل في السنة وفضل في الايه في القرآن واضح كده قولت نصلا في بعض يدول في شو المينة تقرأ اصلا اخرى من هذا هي أولاً بناء البناء دي مش موجودة عندنا أصل ماشي كده؟ ما هو أنا بقول ده مش صحيح أنا بقول في الفرق بين المثالين إن المثال الأول أصل موجود المثال الثاني أصل مش موجود لا ما بقولش أصل الصلاة وبكلم على الصلاة نفسها واصلة ازاي؟ زي, زي كده مثلا واحد جه صلى صنة الظهر ومعاه بقى فضل ايه بحديث موضوع ماشي كده؟ هل عشان حديث الموضوع ده أنا ما صليش الظهر؟ ما صلىش سنة الظهر ولا يصلي سنة الظهر يصلي صح كده طيب واحد تاني راح جاي مثلا مستهد لحديث موضوع في صلاة النصف من شعبان نقول له اتفضل ولا ما تصليش لا ما صلىش معا كده يبقى ما نصلى مثلا راكعة تاني في لائة النصف من شعبان بكذا وكذا وكذا دا ما يصليش كده واضح الفرق كذلك الفرق ما بين المثاليين ففي الأول ما ينفعش تعتقد فضل لهذه الصور وفي الثاني ما ينفعش أصلا تصلي صلاة الرغائب هذه يبقى الفرق بين المثالين أكتب لا ينفعش كلاهما إضافية الفرق بين المثالين المثال أو صلاة الرغائب غير موجودة في الشرع أصلا صلاة الرغائب غير موجودة في الشرع أصلا أما قراءة القرآن غير موجودة في الشرع أصلا أما قراءة القرآن فهو موجود في هذه الشريعة ومستحب لكن اعتقاد صدل معين لهذه الصور لا يجوز لكن اعتقاد صدل معين لهذه الصور لا يجوز واضح يا شباب ولا انش واضح ها صدح <تصفيق> الصلاة اصلاها موجود انا اكلت البدعة الاصلية او الحقيقية يأتي بعبادة أصلها مش موجود وكذلك هيئتها وصفاتها كل ده أصلا مخترع لكن في الصلاة نفسها الصلاة نفسها إيه موجود إنه بقى يخصص صلاة بالصورة دي ده اللي كده أضاف على المشروع ما هو لي ما ليس بإيه لمشروع واضح لكن اعتقد بقى فضل معي لهذه الصور بقى معي؟ طيب أريدو أنثلة أخرى على هذه القاعدة أيها عبد الله أشوف إذا موضوع موضوعه والعين؟ من أذنب وهو يضحك دخل النار وهو يضحك إذا حديث موضوعه والعين؟ أيها عبد الله ننتهي من عبد الله الأول وبعد كده أخش فيه ثلاثة كلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب نعمل احنا بقى لا يتكلف صباح ايه نعم طيب مثالهم اخر آيو. فيش حدي ثاني عبد الله هنا ماشي بس حديث يس ايه ضعيف ام اصلاح عليكم ده موضوع مضوح العهد على الناقل <تصفيق> نعم عبد العزيز إذا كانت ليلة نصف من الشعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ده حديث منكر معي فقوموا ليلها وصوموا نهارها وكذا صلاة بالسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك وصلاة بعمامة خير من سبعين صلاة غير عمامة بيت موضوع برض. كذلك اللي هو أن يتعمد زيارة قبر النبي وأن يعتقد أن ذلك من المناسك اعتمادا على حديث من حج ولم يزرني فقد جاء ثاني أو فلا حج له. دي كلها حديث إيه موضوع؟ طيب هات الورقة منشف. هي كبير ثلاثة ورقات لا لا ورقة واحدة طيب فنظل لك ما ماشي يصادر على ماشي معاش الجيل الحجات الكبرى يعني هو ظاهر وكده يبقى يعني مبتدع بس هات الورقة نشوفها. قال توضيح القاعدة هذه القاعدة مبنية على أصل عظيم من أصول هذا الدين وهو أن الأصل في العبادات التوقيف ومعنى ذلك أن الأحكام الشرعية والتعبدات لا تثبت إلا بالأذلة الصحيحة المعتبرة من الكتاب والسنة أما الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها ليست من سنته صلى الله عليه وسلم فالعمل بها يكون بدعة إذ هو تشريع ما لم يأثن به الله ونتوقف عند القاعدة الثانية كل عبادة تستند إلى رأي مجرد أو الهوى فهي بدعة في قول بعض العلماء أو العبات أو عادات بعض البلاد أو بعض الشكايات والمنامات هذا الله تعالى أعلى وعلم